الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأمبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا في هذا الكتاب الماتع نبذة في العقيدة الإسلامية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى قوله الإيمان بالكتب والمراد بالكتب أي الكتب السماوية الإنجيل والتوراة والزبور وصحف موسى والقرآن وكل ما جاء ذكره في القرآن أو السنة هذا المراد بالكتب الإيمان بها واجب الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة وهذه الكتب كما ذكرت مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف ميسى وغيرها وآخرها القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو المهيمن عليها على جميع الكتب وناسخ لجميع الكتب لا يبقى يتعبد به ويتلى ويعمل بما فيه إلا القرآن أما معد ذلك نؤمن بها أنها كتب أنزلت على الأنبياء ولكن لا نعمل إلا بهذا القرآن والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأنه أو بأن نزولها من عند الله حق الإيمان بأن نزولها من عند الله حق الثاني الإيمان بما علمنا أو بما علمنا اسمه منها باسمه كالكتب التي ذكرت آنفا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم والانجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي أوتيه داود صلى الله عليه وسلم وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة الكتب التي قبل القرآن تعرضت للتحريف والتبديل أما القرآن فحفظه الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فحفظ الله عز وجل هذا القرآن من التحريف والتبديل ولكن جاء من علماء السوء جاء من علماء السوء من حرف في معاني القرآن من حرف في معاني القرآن وأضرب لكم مثالاً واحداً الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى والاستواء معلوم ولكن قالوا بمعنى استولى هذا تحريف للمعنى وهكذا أمثل كثيرة وهذا شغل الجماعات المنحرفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعر وغيرهم من الجماعات المنحرفة الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالكتب العمل بأحكام العمل بأحكام ما لم ينسخ منها انتبهوا لهذه المسألة العمل بما لم ينسخ منها لأن بعض الأحكام في الكتب جميعا قد أقرها القرآن فنعمل بما أقر به القرآن والباقي يبقى تحت النسخ وكذلك في القرآن آيات ونتعبد الله بها وهي منسوخة والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لم نفهمها هذا هو الحق لكتاب الله عز وجل الرضا به والتسليم لا نبقى متوقفين عن الرضا والتسليم حتى نفهم ما الحكمة لا قد نعلم وقد لا نعلم إنما أن نسلم لهذا القرآن ونرضى به ولا نرضى بسواه بدل أبدا وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم كل الكتب بدون استذناء نسخها القرآن الكريم قال الله تعالى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ عليه ومعنى مُهَيْمِنًا أي حاكماً عليه وعلى هذا قال المؤلف رحمه الله وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن فلا يأتي أحد يتحذلق ويعمل أعمال ليست في القرآن وإذا سئل عن الدليل ذهب إلى الكتب الأخرى يستدل بها على ما يذهب فهذا الدليل باطل لا يقبل هذا الدليل باطل لا يقبل أبدا إنما المقبول ما كان في القرآن وما كان في القرآن جاء الأمر به أيضا في السنة وجاء بيان معناه وتفسير أو تفسيره في القرآن فلا يقبل دليل إلا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة الأول العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به وهذا واضح الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم هملا بل أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل هداية منه سبحانه وتعالى ورحمة بهم ولذلك جاء في كتاب الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتأكيد الحجة وبيان المحجة وهداية للخلق ورحمة بهم حتى لا تتخطفهم بنيات الطريق وحتى لا يتركوا لأهل الزيغ والضلال والفساد العقد يلعبون بعقولهم الثانية العلم العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا الثالثة شكر نعمة الله في ذلك ومن أعظم نعم علينا نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ كانت هداية لنا ودستور نعمل به في حياتنا وشاهد لنا يوم نلقى الله عز وجل لذلك لا بد من الشكر على هذه النعمة العظيمة تصور أيها العبد الصالح لو أنك تركت هملا ولم يكن لك ما تهتدي به في هذه الحياة الدنيا فما المصير اعلم أن المصير سيكون حياة بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواك فقط ولذلك هذا حصل نسمع به ونراه من أهل الزيغ والضلال الذين لم يتخذوا القرآن هداية لهم وطريقا لهم ودستورا لهم وصراطا يستقيمون عليه وكيف أنهم يتخبطون في الضلالات وكيف أنهم انتكست فطرهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله أما أنت أيها المؤمن التقي النقي الذي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا استقمت على الصراط الصراط المستقيم لذلك فسر بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الصراط المستقيم قال الذي طرفه بأيدينا وأشار إلى القرآن وطرفه الآخر فين؟ في الجنة هذا هو الصراط المستقيم لما تلي عليه حديث بن مسعود رضي الله عنه قوله خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيم فقال هذا صراط الله وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لعلكم تتقون قالوا ابن عباس وما الصراط المستقيم قال الذي طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بالجلة إذن هذا القرآن الإيمان به والعمل به طريق طريق يأخذك إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل فتمشك به وتعلم لأنك أمرت أن تتعلم هذا القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واشتغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الإمام البخاري وقد عقد بابا في ذلك باب العلم قبل القول والعمل حتى تعمل بعلم من القرآن والسنة لا تعمل بجهل الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd Kita telah sampai di dalam pelajari kitab ini Yaitu kitab nubzah Fil aqidatil islamiyah Karya Syekh kami Al-Shaykh Muhammad ibn Salih Al-Azaimin Rahimahullah Hingga perkataannya <coughs> Al-Iman bil-Qutub Beriman kepada Kitab-Kitab Dan ini dimaksud dengan Kitab-Kitab Adalah Kitab Taurah Kitab Injil Kitab Az-Zabur Suhuf Ibrahim Dan Al-Quran Dan beriman kepada kitab-kitab ini Hukumnya wajib Dan yang dimaksud dengan Kitab-kitab di sini adalah Kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Kepada para Rasulnya Sebagai Sebagai Rahmat Bagi Para makhluk Dan sebagai petunjuk bagi mereka Agar mereka dengannya sampai kepada kebahagiaan mereka Di dunia dan di akhirat Sebagai mana yang telah saya sebutkan Kitab-kitab ini Seperti Kitab At-Taurah, Injil, kemudian Az-Zabur dan yang terakhir adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an ini sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lainnya dan penghapus bagi kitab-kitab tersebut ia tidak diibadahi ibadahi dan tidak pula dibaca dan diamalkan kecuali Al-Qur'an. Sedangkan selain Al-Qur'an maka kita mengimani bahwa ia adalah kitab kitab yang diturunkan kepada para kepada para nabi. Akan tetapi Kita tidak mengamalkan kecuali Al-Quran Dan beriman kepada kitab-kitab itu Mencakup empat perkara Yang pertama Beriman bahwa Kitab-kitab tersebut Berasal dari Sisi Allah Ta'ala dengan sebenarnya Yang kedua Kita Beriman Kepada Apa Yang Kita Ketahui Namanya Dari Kitab-Kitab Tersebut Seperti Al-Quran Yang Diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kitab Taurah Yang Diturunkan Kepada Musa Sallallahu Alaihi Wasallam Kitab Injil Yang Diturunkan Kepada Isa Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Kitab Az-Zabur Yang diberikan kepada Dawud Sallallahu alaihi wasallam Adapun Apa yang tidak kita ketahui namanya Maka kita Mengimaninya Secara global Kemudian yang ketiga Membenarkan Apa yang sahih Apa yang benar Dari Berita-berita yang ada Di dalam kitab-kitab tersebut Seperti berita-berita Yang ada di dalam Al-Quran Dan berita-berita Yang Tidak diubah Atau diselewengkan dari Kitab-kitab Yang lalu Kitab-kitab Yang diturunkan sebelum Al-Quran Telah terjadi Dari Pengubahan di dalamnya Adapun Al-Quran Maka Allah Azza wa Jalla Telah menjaganya Allah Ta'ala berfirman Inna Nahnu nazzalna dhikra Wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya Kami telah menurunkan Dhikr Dan sesungguhnya Kami benar-benar menjaganya Maka Allah menjaga Al-Qur'an Dari upaya pengubahan Akan tetapi Ada diantara para ulama yang jahat Yang mengubah Makna-makna Al-Qur'an Dan sini saya akan memberikan satu contoh Yaitu Firman Allah Tabaraka wa ta'ala Istiwa itu bah ananya sudah diketahui akan tetapi mereka yaitu para ulama yang jahat tersebut mengatakan makna istawa adalah istaula menguasai dan ini merupakan tindakan mengubah makna Al-Qur'an dan ini merupakan kejelekan kelompok-kelompok yang menyimpang seperti al-jahmiyah al-mu'tazilah al asyairah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus darinya. Dan perhatikanlah perkara ini. Sebab sebagian hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut telah diakui oleh Al-Qur'an. telah dibenarkan oleh Al-Quran maka kita mengamalkannya adapun selainnya maka ia dihapus demikian pula apa yang tertera di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat beberapa ayat yang kita beribadah dengan membacanya namun ayat-ayat tersebut telah dihapus Kemudian rita dan tunduk kepadanya. Inilah sikap yang benar. Yaitu rita dan tunduk. Tidak berhenti atau tidak menentukan sikap. Hingga kita mengetahui. Kita Mengetahui Boleh Jadi Kita Mengetahui Dan Boleh Jadi Kita Tidak Mengetahuinya Namun Tindakan Tidak Menentukan Sikap Adalah Tindakan Yang Benar Tindakan Yang Tidak Benar Melainkan Yang Wajib Dilakukan Adalah Rida Dan Tundu Kemudian Semua Kitab-Kitab Yang Terdahulu Tidak Dihapus dengan Al-Quranul Azim Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman wa lima wa Dan kami turunkan Al-Kitab kepadamu Dengan kebenaran Untuk membenarkan Kitab-kitab sebelumnya Dan menjadi hakim terhadapnya Dan berdasarkan hal ini Maka tidak boleh Mengamalkan hukum apapun Dari hukum-hukum Yang tertera di dalam kitab-kitab yang lalu Kecuali Apa yang telah sahih darinya Dan Dibenarkan Oleh Al-Quran Maka Jangan sampai ada seseorang Yang Mengamalkan selain dari Al-Quran Dan apabila ia ditanya tentang dalilnya Ia berdalil dengan apa yang tertera di dalam kitab yang lain selain Al-Quran Dan ini adalah dalil atau pendalilan yang batil Sebab tidak ada yang diterima Kecuali apa yang tertera di dalam Al-Quran Kemudian Beriman kepada Kitab-kitab tersebut Membuahkan Beberapa faedah yang mulia Diantaranya Yang pertama Mengetahui Perhatian Allah Ta'ala Kepada para hambanya Dimana dia menurunkan Bagi setiap kaum itu Sebuah kitab Yang menunjuki mereka Ini adalah perkara yang jelas Sebab Allah Azza wa Jalla Tidaklah menciptakan para makhluk secara sia-sia Melainkan dia menurunkan kitab-kitab Dan mengutus para rasul Sebagai Mereka Rahmat bagi mereka Allah Ta'ala berfirman Dan kami sekali-kali tidaklah menyiksa Hingga kami mengutus seorang Rasul Ini untuk menekankan Al-Hujjah Menjelaskannya Serta memberi petunjuk kepada para makhluk Dan sebagai kasih sayang bagi mereka Agar mereka tidak terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan Dan agar mereka tidak dipermainkan oleh orang-orang yang rusak Agar mereka tidak dipermainkan akal-akal mereka oleh orang-orang yang rusak Kemudian paedah yang kedua Mengetahui hikmah Allah Ta'ala Di dalam syariatnya Dimana dia mensyariatkan bagi setiap kaum Hal-hal Yang sesuai dengan kondisi-kondisi mereka Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Likullin ja'alna minkum syiratau wa min Bagi Masing-masing umat itu Kami menetapkan Aturan Dan Jalan yang terang bagi mereka Kemudian yang ketiga Bersyukur Atau mensyukuri nikmat Allah Di dalam hal tersebut Dan diantara nikmat yang paling besar Yang Allah anugerahkan Kepada kita Adalah Diturunkannya Al-Quran Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab ia Merupakan petunjuk bagi kita Merupakan Undang-undang Dan Sebagai saksi bagi kita Pada hari kita berjumpa Dengan Allah Azza wa Jal Oleh karena itu Kita wajib Mensyukuri nikmat yang agung ini Yang besar ini Bayangkanlah wahai seorang hamba yang saleh jika engkau dibiarkan begitu saja dan tidak ada sesuatu yang bisa menunjukimu apakah yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah kehidupan seperti kehidupan hewan atau binatang. Ia tidak mengetahui Apa Yang Baik Tidak Mengingkari Apa Yang Mungkar Kecuali Hawa Nafsu Yang Diserapnya Dan Ini Adalah Perkara Terjadi Kita Mendengar Dan Melihat Dari Orang Orang Yang Menyimpang Yang Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Petunjuk Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Undang-Undang Dan Jalan Mereka Terjatuh di dalam berbagai macam kesesatan dan mereka menyimpang sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan engkau wahai mukmin yang bertakwa <coughs> yang engkau ridha Allah sebagai Rabbmu engkau ridha Islam sebagai agamamu dan engkau ridha Muhammad sebagai nabimu apabila yaitu hendaklah engkau istiqamah di atas jalan yang lurus ini oleh karena itu Ibnu Abbas menafsirkan shirathal mustaqim jalan yang lurus ketika dibacakan kepada beliau tadi Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membuat sebuah garis yang lurus di hadapan kami Dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah Kemudian beliau membuat garis-garis yang lain Di samping kanan dan kirinya Lalu beliau bersabda Ini adalah jalan-jalan yang lain Pada setiap jalan tersebut Ada syaitan yang menyeru kepadanya Kemudian beliau membaca wati musta dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah dia maka Ibra Abbas mengatakan yaitu yang satu sisinya berada di tangan-tangan kita atau berada pada kita dan sisi yang lain berada di surga Inilah Jalan Yang menyampaikan kepada Sorga Oleh karena itu Anda langkah mempelajari ilmu Allah Ta'ala berfirman Fa'alam anahu la ilaha illallah Wastaghfir li dhambik Walil mu'minina wal mu'minat Ketahuilah Tidak ada sembahan yang khab Melainkan Allah Dan mohonkanlah ampunan bagi Dosamu bagi kaum mukminin dan al-mukminat. Al-Imam Al-Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitabnya Shahih babun al-ilmu qabla qawli wal amal. Bab tentang berilmu sebelum berkata dan berbuat agar engkau mengamalkan ilmu, agar engkau beramal berdasarkan ilmu dan tidak beramal dengan kejahilan. Isma' يا طالب العلم إن مما جعل كثير من الناس إلا من رحم الله يتخبطون في الضلال والضياع والبدع والمحدثات أمور الأول الجهل بالوحي وما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ورفع الجهل لا يكون إلا بالعلم الصحيح اسمع إلا بالعلم الصحيح لا يرتفع الجهل بالعلوم المخلوطة والمكذوبة والمخترعة لا يرفع الجهل بهذا أبدا إنما يرفع الجهل بالعلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة وهم الصحابة الأمر الثاني الهوى الأمر الثاني الهوى وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب التصدر فهذا الباب واسع جدا هذا الباب واسع جدا قد ضل فيه كثير من الناس والهوى لم يترك العوام والجهل فقط وإنما دب حتى في ل... من لديه علم لماذا؟ لأنه اتخذ هواه طريقا أفرأيت من اتخذ هو... علاهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه الهوى يختم على السمع وعلى القلب أن يفقه بل ويجعل ما لديه من علم مدهونا ويقدم هواه فيهوي به والعياذ بالله فاحذر هذا الطريق وهذا المسلك واطلب العلم بإخلاص ونية صادقة فالنية في طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك وهذا فيه دليل على أنك إذا تعلمت أن تحرص أن تعلم الناس لا تبخل ثم إذا رأيت هذه النفس الأمارة بالسوء تقودك إلى خلاف النصوص فاعلم أنك بدأت تسلك طريق الهوى لأن صاحب الهوى يضل على علم ولذلك قال عم النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمها لا أنك على حق يعترف أنه يعلم أنه على حق ولكن قدم هواه وحب القبيلة وحبها وعدم نبزه أو وصفه بأنه ترك القبيل وتركها قدم ذلك الهوى على العلم الذي وقر في قلبه هذا هو الهوى فهوى به في نار جهنم مع ما كان عنده من العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ما قام به من الدفاع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا يحصل له في النار يوضع تحت قدميه جمر يغلي بها دماغه من حرارتها انظروا إلى الهوى ماذا فعل؟ فلذلك النفس الأمار بالسوء لا تقودك إلا إلى خلاف النصوص الشرعية إلى الهوى فقط فأنت تحجزها بماذا وتوقفها عند حدها بماذا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنا قد ملكتها أما إذا أطلقت لها العنان هذه النفس فالنتيجة وخيمة نسأل الله العافية والسلامة فاحذر واستقم على الحق وتعلم بنية صادقة واتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وحاسب نفسك ماذا تفعل ولماذا تفعل ها حاسب نفسك ماذا تفعل ولماذا تفعل حساب يقول بعض أهل العلم المؤمن يحاسب نفسه يوميا كالشريك الشحيح كيف يحاسب شريكه على الدرهم والدينار فأنت حاسبها لذلك قال الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوها أي بميزان الشرع وزينوها قبل أن توزن ما ينفع الندم حين أن تزل القدم ينفعك الندم إذا أنت باقي في هذه الحياة الدنيا حين أن تندم وتراجع وتعود إلى الله عز وجل وتستقم على الطريق الصحيح هنا انتفعت من ندمك أما حين تزل قدمك إلى القبر فانتهى ولا تحين مناص من الموت فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الخير كل الخير الفقه في الدين والشر كل الشر البعد عن التفقه في الدين إذا نظرت في العلماء هل يستوون في العلم لا يستوون لماذا كل أخذ من العلم بحسب جهده وجهاده وسيره وإخلاصه ومتابعته فكلما كان العبد مخلصا متابعا ازداد علما وكلما كان مجتهدا سباقا إلى حلق العلم كلما كان علمه أكثر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين kuntu uridu atwal hatta nantahi min hadhal kitab walakin aliyum ma'i shay şey, ma'i haja fi halqi <sukur> simaklah wahai penonton ilmu Bahwa diantara perkara Yang menjadikan banyak manusia Kecuali Orang yang dirahmati oleh Allah Larut di dalam kesesatan Dan perkara-perkara bida'ah Ada beberapa perkara Yang pertama Kejahilan Kejahilan Tentang Wahyu Dan apa yang diturunkan Kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan upaya menghilangkan Kejahilan Tidak akan terwujud Kecuali dengan Ilmu yang benar Jadi kejahilan itu Tidak bisa dihilangkan Dengan ilmu-ilmu yang diciptakan melainkan kejahilan itu dihilangkan dengan ilmu yang benar dari Al-Qur'an sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang para salaful ummah berada di atasnya yaitu para sahabat kemudian yang kedua hawa nafsu Cinta dunia Suka Atau cinta Kekuasaan Dan Tampil di hadapan orang banyak Maka ini Adalah perkara yang sangat luas Yang banyak manusia telah tersesat Dan hawa nafsu Tidak hanya menimpa orang-orang awam dan orang-orang bodoh Melainkan ia juga Menimpa orang memiliki ilmu Oleh karena itu Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman Apakah kamu Atau bagaimana pendapatmu Orang yang telah Menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya Sehingga Allah menyesatkannya di atas ilmu dan menutup hati dan pendengarannya. Jadi hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu telah menyebabkannya tersesat. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau dari jalan ini. Tuntutlah ilmu itu dengan ikhlas dan niat yang benar. Dan Niat yang benar di dalam menuntut ilmu Adalah Niat Untuk menghilangkan kejahilan dari dirimu Dan diri, dari diri orang lain Dan di dalam hal ini terdapat dalil Tentang Sikap antusias dan semangat Untuk Menyampaikan pengajaran kepada manusia Dan janganlah engkau bersifat bakhil atau pelit Di dalam Memberikan pengajaran Kepada mereka Kemudian Apabila engkau melihat Jiwa yang terus menerus Menyuruh kepada Kejelekan Maka Ia Akan menggiring Kepada Penyelisihan Maka ketahuilah Engkau Engkau akan mulai mengikuti hawa nafsu. Karena hal tersebut sebab ia atau engkau tersesat di atas ilmu. Oleh karena itu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, sungguhnya aku mengetahui bahwa engkau berada di atas kebenaran." Ia mengetahui hal itu namun ia mengutamakan dan mendahulukan kecintaan kepada Qabilah daripada pengetahuan yang telah tertanam di dalam hatinya maka akhirnya ia dijerumuskan ke kenraga Jahannam bersamaan dengan ilmu yang dimilikinya tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pembelaannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadith Diletakkan di bawah kakinya batu bara Yang menyebabkan otaknya mendidih Perhatikanlah Pengaruh dari hawa nafsu Apa yang telah dilakukannya Oleh karena itu Hawa nafsu itu tidak akan menggiringmu kecuali kepada kepenyelisihan. Dan kau membentengi dirimu dari mengikuti hawa nafsu dengan mewujudkan keikhlasan kepada Allah Azza wajalla dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kau membiarkan dirimu larut Di dalam mengikuti hawa nafsu maka akibatnya sangatlah buruk. Oleh karena itu berhati-hatilah dan tetaplah istiqomah di atas kebenaran. Dan hendaklah engkau terus-menerus melakukan introspeksi diri. Apa yang akan kau lakukan? Dan mengapa engkau melakukan hal tersebut? Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan seorang mukmin itu seyogianya melakukan introspeksi diri setiap hari. Oleh karena itu, Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Hasibu anfusakum qabla an Introspeksilah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha qabla tuzan. Dan timbanglah dia sebelum ia ditimbang. Maka penyesalan itu tidaklah bermanfaat ketika kaki tergelincir. Penyesalan itu Bermanfaat bagimu Di dunia ini Ketika engkau Kembali kepada Allah Dan meninggalkan perihal Mengikuti hawa nafsu Dan ketika Kaki telah tergelincir Dan masuk ke kuburan Maka ketika itu Tidak ada faedah Dari penyesalan Maka saya memohon kepada Allah Azza Azzawajal Semoga dia memberikan taufik kepada kita untuk menaatinya dan memahami agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridullahu bi khairan yufaqihuhu bid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan ia paham tentang agama ini. Maka semua bentuk kebaikan itu ada di dalam memahami agama ini. Dan segala macam kejelekan itu Ada di dalam menjauhi Upaya memahami agama ini Apabila Engkau memperhatikan para ulama Maka Engkau akan mendapati bahwa mereka Tidaklah sama di dalam ilmu yang mereka dapatkan Mengapa demikian Sebab Masing-masing dari mereka Mengambil ilmu Dan mendapatkannya sesuai dengan usaha kesungguh-sungguhan dan keikhlasan serta mutabaah kepada Nabi Shallallahuhi Wasallam semakin besar keikhlasan dan mutabaah kepada nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka semakin banyak ilmu yang diperoleh demikian pula semakin besar kesungguh-sungguhan dan sikap giat di dalam menuntut ilmu maka semakin banyak il Ilmu yang diperoleh Itu adalah Karunia dari Allah Yang ia berikan kepada Siapa yang dikendakinya Wallahu'alam Wassalallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi Wasahbihi wasalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh